لا تبصعوا على جمع القف علينا شر الحشود. جمع علينا شر شرقيا أو غربيا ليظل أوصول. واعذنا يا مولانا من كل ضا اللهم اكف عنا كيد الاعداء واعذنا يا مولانا من كل ضا واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء واحفظ انا من كل غيث واصرف عنا باغينا شر يا حي واحفظنا يا مولانا من كل غيث واصرف عنا باغينا شر يا حي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جعل الفتار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا بيض أو سود. جمع الكفار علينا شر حوشود شرقيا أو غربيا غيظا أو سود أما السائق والحادي فمن اليهود فاحفظنا يا مولانا من كل غير واصرف عنا بارلينا شر يا حي فاحفظنا يا مولانا من كل غير واصرف عنا بارلينا شر يا حي يا الله يا الله يا الله bunu中 hurting listings القرآن هدي القرآن لحفظ العزة الأسماء عبر الأزمان لو اتبعنا رضانا هدي القرآن لحفظ العزة الأسماء عبر الأزمان ودفعنا عن غيظنا كيد الشيطان وسبقنا كل الأقوام بكل شيء وردتنا جند الكفر عن كل غي وسبقنا كل الأقوام بكل شيء وردتنا جند الكفر عن كل غي يا الله هو, هو التاء العおっان حب الشهوات الدنيا في كل حال ثاء الطار هو هو التاء العضان حب الشهوات الدنيا في كل حال حب الراحة والافراط بحب المال وقراهية الموت السم في سبيل الحي وسكوت دعاة الهدي عن قمع النظري وجراهية الموت السم في سبيل الحي وسكوت دعاة الهدي عن قمع النظري يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فردنا كن يا مولانا من اهل الصدق يا مولانا للدين الحق مولانا من أهل الصدق واربع عنا هذا الثل لطمع لغي حتى نهزم باغينا شر يا حي وجعلنا من أهل البأس لطمع لغي حتى نهزم باغينا شر يا حي يا الله يا الله يا الله يا الله وجعلنا يا مولانا من أهل السعر كي نبني بالجهاد أركان المجل واجعلنا يا مولانا من أهل السعق كين بل في الجهاد أركان المش، ونمد الدنيا طرف جميع الرف، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسمى في النسياحي، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسمى في النسياحي يا الله يا الله, يا الله